صلاة القيام عزابكم الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وقضينا الى بني اسرائيل في كتابنا تفسدون في الارض مرتين ولا تعنوا علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولىهما بعثنا عليكم عبادا لنا اني باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة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 وجعلنا الليل ونهارا رأيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا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 ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا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 إما يبلغ عن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوفوا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخفظ لهما جناح ذل من الرحمه وقل رب رحمهما وقل رب ارحمهما كما رب ياني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 وَذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيْمًا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 قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا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 إِيَّاْ شَيْئَ رَحْمَكُمْ أَوْ إِيَّاْ شَيْئَ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ وَسِيلَةً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 فسجدوا إلا إبليس قال أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَطِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, القيامة لَإِحْتَنِكَ نَدْرِيَتَهُ إلَّا قَلِيلًا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 فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ افْتَرَيْتَ عَلَيْنَا شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُنَّكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِلَى اللَّهِ يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قد أرسلنا قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ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 قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّكُلِّ رَسُولٍ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَن يَحْذِر اللَّه فَهُوَ الْمُهْتَدٌ وَمَن يُضْلِل فَلَا تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْوهِهِمْ عُمْيَوَ بُكْمَ وَصُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدَنَا هُمْ سَعِيرًا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإن لم بعثون خلقا جديدا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 ولقد آتينا موسى تسعة آيات وبيّنات فسأل البني إسرائيل إدجائهم إدجائهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا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 ولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إنا كان وعد ربنا لمفعوله ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الله أكبر قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى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 سَن يَعْلَمُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ